اَمَّا عَوْنٌ لِّلْكُفْرِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ان انزلت التوراه فيها هدى ونور